بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفة فالزجرات زجرات فالتابيات ذكرا إن إلهكم لا واحد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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم ما هما شد خلقا أم من خلقنا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 إِلَّا لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُوا لشاعر لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُبْسَلِ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ما تجسون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولائك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكربون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضا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 قُل وَإِن كُنتَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَجْنُونٌ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبَّنَا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 أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه روس الشياطين فإنهم آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً حليل. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف وأبهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولا قد قبلهم أكثر الأولين ولا قد فيهم ف. كيف كان عاقبة المنترين عباد الله المخلصين ولقد نادى لنوح فلنعم المجيبون ولجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته ليباهي إذ جاء بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهةً دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرةً في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغينا آلهاتهم فقالا لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تمحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبري من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَاهُ مَا هُوَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح نظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 وَإِنَّ لَهُ طَلَلًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ مَشْحُونًا فَسَاءَ فَكَانَ فَقَنَّ مِنْ الْمُدْحَضِينَ فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّ هو كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذنه بالعراة وهو سقيم.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 فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إما هم له المنصورون وإما جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون.